خزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج يقول السائل ما هي أنواع الحج الثلاثة وأيها أفضل؟ أنواع الحج الثلاثة الإفراد والقران والتمتع وكلها جائز وكلها يجزئ من أتى بواحد من الثلاثة يجزئ القران والتمتع والإفراد الأفضل على خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة والذي ندين الله به وهو الأظهر أن التمتع هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت وأمر أصحابه الذين لم يسوق الهدي أن يتحللوا فالتمتع أفضل على تفصيل عند أهل التحقيق لكن في الجملة التمتع أفضل لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة لذلك الهدي كان شكرانا لرب العالمين أن الله جمع له بين نسكين في سفرة واحدة العمرة والحج